لا فيما ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة نسى الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل هذا الجمع مرحومة ويجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محرومة إنه ولي ذلك هو توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله جل وعلا عند خصائص هذه النفس التي تصلح لعقد إن الله اشترى قلنا ان في عقد بيع وشرا يا جماعه والبائع هو العبد المؤمن هي هي النفس والثمن هو الجنه السلعه والمشتري الله سبحانه وبحمده والثمن الجنه و البائع هو العبد المؤمن فيتكلم عن ان كلامنا القيم الجميل الذي ذكرناه في اللقاء الماضي وكيف ان النفس فيها من كبري في 36 يعني الكلام ما يبقى نتكلم عن عليه فقط 36 لكن نذكر فقط بما مر معنا في اللقاء الماضي فاهم يا جماعه اتكلمنا في اللقاء الماضي عن العقد ان الله اشترى والله في العقد وفي عظمه العقد ومن عظم السعر ايضا من عظم الثمن فثمن الجنه وكما ثقيل خلق القاسم بيديه حد يعرف ايه الاربع مخلوقات اللي ربنا خلقهم بيدو او مخلوقات بيديه العرج القلم ها ام الانسان ها قلم صح الصوت واضح يا جماعة نعم خلق القلم وقال نعم صح القلم صح صحيح الصوت مش واضح حضراتك ممكن تخرجي وتدخلي ثاني نعم و سيدنا آدم صح ها ايه ثاني و قلنا آدم عليه السلام لسا الرابعة محدث جبنة لسا الرابعة محدث جبنة يا جماعة السماء لا, السماء لا الجنة جنة عدن هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وبحمده بيده لها قولنا عدم, عدم من الإقامة فهي دار المقامة فهي الجنة خلقها الله سبحانه بيده الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه فلا تسل عن نعيم أهلها ولا تسل عن النعيم وألوان النعيم وأصناف النعيم التي فيها ولا تسل عن شكلها إذا كان الذي صنعها ولي خلقها بيده هو الله سبحانه وبحمده إذا قال الأربع حاجات إذن خلقهم الخالق سبحانه وبحمده بيده أربع حاجات إيه القلم أربع حاجات إيه القلم خلق القلم وقال, وقال له اكتب فارتجف القلم وقال ما أكتب يا رب قال اكتب فكتب ما هو كائن إلى قيم الساعة ثم خلق ربنا سبحانه وبحمده العرش ثم خلق ربنا سبحانه وبحمده آدم عليه السلام ثم خلق ربنا جل وتعالى جنات عدم جنة عدم القلم العرش آدم جنة عدم جنة عدم يزاكم الله خير فنقول أنه الثمن الجنة التي خلقها الله بيده فإذا كان ده الثمن وإذا كان المشتري الله ذو الجلال والإكرام سبحانه ذو الجلال والإكرام سبحانه وأكيد العقد العقد عظيم جدا وأكيد العقد ده عقد مهم جدا وخطير جدا لكن قلنا أن النفس فيها طباع بشرية وطباع حيوانية وطباع يعني من الجن ومن غيره من الطباع التي لا تصلح لهذا العقد إلا مع التهذيب والصبر إلا مع التهذيب والصبر نعم نعم فالنفس التي تفتعل على شهواتها النفس التي تستعلي على الدناية النفس التي تستعلي عن النقائش النفس التي تستعلي عن الغيبة والنميمة النفس التي تستعلي عن لبس المحرم النفس التي تستعلي عن اكل المحرم النفس التي تستعلي عن سماع المحرم هذه نفس مرحومة وهذه نفس تصلح لهذا العقل أما النفس بطبيعتها تجد أن فيها خصالا وصفاتا جبلت عليها وهي في أصل خلقتها ولا تصلح لهذا العقل كما قال ربنا جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دل ذلك على أن النفس جبلت على الشح والبخل والحرص على المال وغيره دل ذلك على أن النفس بطبعها وبطبيعتها تميل إلى الشح وإلى البخ قل لو أنتم تملكون خزائن الله إذن لأنفكتم خشية الإنفاء لو أنكم تملكون خزائن الله سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى وكل أمريكا أو وكل ألمانيا أو دولة من الدول بأنها هي التي تتحكم في أرزاق العباد وفي مقادير العباد إذن لأمسكوا خشية الإنفاء كيف والله سبحانه وتعالى يرزق كل هذه المخلوقات التي ترونها والتي يراها كثير من الناس بل والتي لا نراها بأعيننا المجردة كل هذا قل لو, لو أنتم تذيقون خزائر رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاء وكان الإنسان قطورة آية الإسراء فعلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يرسق كل هذا العدد من المخلوقات ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى يعني كنا يا جماعة قبل بضعة أيام أنا ودكتور رحمة سعادة ومجموعة من الشباب في البحر الاحمر وبدأنا نصاد سمك فبدأ سبحان الله تلاقي أنه الأسماك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا يا شيخ محمد حللت أهلا ونزلت سهلا الله يحفظ فالمهم يا إخوة ويا أخوات يعني ضللنا الطاب فإذا بأسماك لونها احمر جميل بديع ثم أسماك لونها فيه ما بين الخضار والحمرة ثم أسماك فيها ما بين البياض والخضرة والصفرة وكذا وألوان سبحان الله سبحان الله العظيم الوان جزابة جدا وألوان مبهرة جدا وأنواع مختلفة وجدنا من ضمن الاسماكة جماعة سامكة شكلها غريب جدا يعني في مصر بسمكة بسمكة الكشري دي شديهة بالكشري كده لكن هي مش كشري عينيها طالع منها عروق حمره كده وشكلها سبحان الله سبحان الله خالقه يعني شكلها بديع جدا لكن لما جينا نفتح بؤهد اسمانها اشبه ما يكون باسمان الانسان بل ولها قاطعين لها بانسميها انياب النبين دول لها نبين سوال جدا حوالي مثلا أربعة ملي أو خمسة ملي أول مرة بحياتي كنت أشوف سمكة لها أثنان بهذا مع دقتها ومع يعني دقة حجمها إلا أنها طويلة كده وبرزا تشبه كثيرا أثنان و وسبحان الله فقلت سبحان ربي الذي خلق كل هذه الأنواع وكل هذه الأصماس سبحانه فهو الخالق خلق كل شيء على شكله من أول مرة وخلق كل شيء ولم يكن له مثال صادق وخلق كل شيء سبحانه وهو القادر على إعادته سبحانه وبحمده ثم منتقل إلى الآيات التي معنا في هذا اليوم وهو قول ربنا جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم طيب سؤال كنا سألناه زمانا جنات النعيم أعلى منزلة في الجنة ولا الفردوس الأعلى؟ يعني دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله فنقول <تصفيق> الأعلى قدرا جنة النعيم ولا جنة الفردوس يا جماعة إذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام اجعلني من ورثة جنة النعيم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني أسألك الفردوس الأعلى وقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسة الأعلى منها كأنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وثقف وعرش ورحمان ده الفردوسة الأعلى طيب ازاي نجمع بين الاثنين يا جماعة؟ ازاي نجمع بين الاثنين؟ يعني هل جمعات معين أعلى؟ ولا جمعة الفردوسة أعلى؟ طيب يعني عشان ما نطولك الموضوع طبعا فيه خلاف لكن الراجح والله اعلم انه جنة النعيم جزء من الفردوس الاعلى جزء من الفردوس الاعلى اسم جنة النعيم يعني جنة النعيم من الفردوس الاعلى فيبقى كذا لا تعارض بين دعاء دبي صلى الله عليه وسلم وبين دعاء دعاء ابراهيم عليه السلام في القدرة انما فينا امنوا ولا يكفي إيمان فقط وهذا فيه رب على المعتزل الذين قالوا إن, الإيه؟ إن الإيمان وحده يكفي وإنه إذا نطق أحدهم الشهادة بلسانه وأبطن في داخله الكفر فإنه مؤمن كإيمان الملائكة كإيمان جبرايل وميكايل في السماء واخذين بالك يا جماعة بعض الفرق اللي ضلت إيه مشكلة سهم إنهم كده إن الذين آمنوا ويقف عند امنه ان الذين قالوا ويقف عند قالوا كانه الإيمان قول فقط ادعاء فقط أو تصديق فقط يعني يقول ايه ايمان بس انت مؤمن في ربنا اه نعم. مؤمن ان في ملائكه وفي يوم اخر نعم مؤمن بالملائكه والكتب والرسل نعم مؤمن بالقدر خيره وشره نعم طيب هل تعمل صالحا لا طيب لماذا لا تعمل صالحا يقول لك يا عم أنا مؤمن أنا عارف من الحاجات دي موجودة بس ربنا سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد وربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهدينا هيهدينا والكلام ده فيبدأ يقول طالما أنا آمنت بالحاجات دي يبقى أنا كده مؤمن لا يلزمني عمل فهذا من الأشياء التي جعلت نعم نعم فهذا من الأشياء التي جعلت سرقا تضل بكاملها انه هم توقفوا عند مسئلة الامان ساولوا الامان بالتصديق لما نيجي نسأل شنا ونتكلم هل الامان يعني التصديق؟ الامان يعني التصديق؟ هل الامان يعني التصديق؟ ايوه الامان لغة يعني التصديق نعم لكن الصلاحا لا يكفي ايوه ايوه قول وعمل واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان صلاصر معه أكيد طبع طبعا أعمال القلوب معروفة <تصفيق> وهي خطيرة دي قولهم باللزان وحتقادهم بالجنان وعملهم بجوارها وقتان أحسنتم أحسن الله آمنوا ويبقى لازم بعد الإيمان على طول إيه عمل صالح وده ترد عليك مين أختك اللي أعرف تقولك ده نبضنا غفور رحيم وصالمة هنا بيض ودعاء الوالدين خلاص ما تقليش من حاجة ده ربنا سبحانه وبحمده اتدخر لنفسه 99 جزء من الرحمة قسم الرحمة 100 جزء يكون عشان يرحم بيهم السلطه يملايانه وخلي بالك ده ربنا سبحانه وتعالى رحم امال لو احنا ما دخلناش الجنه مين اللي يدخل ده انت شايفه الناس عامله ازاي والشوارع عامله ازاي والكلام ده لو صاحبك قال كده اختك قالت كده اخوك قال لك الكلام ده تبدا تقول له ايه تبدا تقول له ده ده الادله كتير قوي ان في القران الكريم وفي السنه انه انك بتدخل الجنه بعملك ربنا صحى تعالى سورة الواقع بيقول ايه جزاء بما كانوا يعملون وحور عين كامسال لؤلو المسنون ربنا صحى تعالى بعد نتكلم عن هؤلاء وجزاء بما كانوا يعملون يعملون لازم يعمل لازم عمل فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم الله يهديهم ربهم بإيمانهم طيب يعنيه يهزين بإيمانهم اه عرفين بقى وضوع النور وتقسيم النور تهيال احنا اتكلمنا عليها بكده اتكلمنا عن النور يوم اليوم ومن لم يدعى الله له نور وانسا لهم نور اتكلمنا عن اية الحديد يا جمعة اية صورة الحديد حد فاكر ايوه بالضبط اتكلمنا عليها يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم ها بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات طيب وبعدين ايه اللي بيحصل دول مين دول المؤمنين والمؤمنات دول فيدايه الايه مين المؤمنين والمؤمنات طيب المنافقون والمنافقات الايه اللي بعدها على طول اه اه أيوة المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قلنا في القول في الاية دي قولين حد فكروا يا جماعة حد فكر القولين دول ها سرعة حد فكر القولين دول قولنا انه قول ربنا الصحة تعالى بصورة الحديد قيل ارجعوا وراكم فلتمسوا نورا وراكم دي يعني يرجعوا فين حد فاكر يا جماعة ولا ما قولناش كلام ده حد فاكر ولا ما قولناش كلام ده قولنا طيب قولنا ايه بها وراكم يعني في الدنيا صح ده القول الاول يعني ارجعوا للدنيا تاني فأعملوا أعمال صالحة تاني علشان بهذه الأعمال الصالحة ترزقوا النور دي يوم القيامة طيب والتاني ايه؟ ايوه طبعا ده التزاق بينهم لكن القول الثاني ايه بقى في الآية؟ جميل جدا لأنهم كذبوا في الدنيا طيب القول الثاني ايه بقى؟ في الآخرة يعني ايه برضو؟ عايزين كلام واضح ايوة الاخيرة بالضبط بس إيه, بقى ايه اللي حصل كأنه يوم القيامة يا جماعة يقف كل الخلائط كل الخلائط بيواصم ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعطي كلا من نوره كل واحد يأخذ فيه نور فمنهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالقمر ومنهم من نوره كالمصباح العظيم كل واحد يعطى من النور على قدر عمله يبدأ الأنوار تتوزع طيب الكلام ده انت قابل الطلوع على الصراط يبدأ كل واحد ياخد النور بداعه طيب إيه اللي بيحصل؟ أيوه إيه اللي بيحصل؟ الكافرين ما بيحصلوش نور فما بيشوفوش الصراط أصلاً فإيه اللي بيحصل؟ بيقعوا على طول مباشرة في النظر لأنه أصلاً مش شايف الصراط خلاص؟ تمام جميل جدا طيب يفضل عندنا صنفين احنا قلنا الناس في يوم الإيامة ثلاث أصناف مؤمن وكافر ومنافق الكافر ما ياخدش نور المؤمن ياخد نور طيب المنافق ياخد نور اللي ما ياخدش نور الله يفتح عليك يا شيخ محمد المؤمن ياخد والمنافق من ياخد الله يفتح عليك بس ينطفق امت خلي بالك بقى من الكلمات القرآنية اللي بتدلت على المعنى ده ربنا سبحانه يقول بيقول ايه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا طرفس من يوم يقول فانا لما اتكلم مع الشيخ محمد كلمتين واحنا قاعدين جنب بعض يقول ايه هو كان بيقول ايه يعني بيتكلموا مع بعض كلام القريب لكن بعد شويه هتيجي الايه بعدها يقول ايه ينادونهم هنا المسافه بعدت فيبقى كان المؤمن اخذ نور والمنافق اخذ نور فيبدأ المؤمن بالنور بتاعه يمشي على الصراط ويبدأ المنافق بالنور بتاعه يمشي على الصراط وهم قريبين من بعض فجأة المنافقين يحسبوا ان هم ايه خضعوا الله عيازا بالله وحاشا لله يظنوا كده يقولوا احنا خضعنا المسلمين في الدنيا وكمان هنخضع رب المسلمين في الاخرى شفت بقى التفكير هذا ظنهم الذي ظنوا بربهم ارداهم ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فيبدأوا في اللحظة دي يسلبوا منهم النور النور يتخذ من المنافقين في أحوج ما يكونون إليه فيبصوا لقوا لسه ناس معها نور مطفاش زيهم ومكملين بالنور بتاعهم طيب يا جماعة انتم مشيين بالنور بتاعكم طيب احنا معنا نور طيب بالراحة بق شوية شوية واحدة واحدة استنونا نمشي على النور بتاعكم نمشي نستظلوا بنوركم أو نستضيقوا بنوركم ونستقنسوا بكم فيتألهم تعيث إباه قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم قيل إما ارجعوا وراءكم أي ارجعوا إلى الدنيا فتوبوا من النفاق الذي كنتم فيه وتوبوا من الذنوب والمعاصي واعبدوا الله سبحانه ولا تشركوا به شيئا وأظهروا كما تبصنوا الإيمان الكامل والتسليم التام لله سبحانه وبحمده ولشريعة رب العالمين ولا تتطاول على شريعة رب العالمين ولا على سنة خير الأنبياء والمرسلين هكذا يقال لهم على سبيل التفكيت وعلى سبيل يعني السخرية منهم يقال لهم ارجعوا وراكم أي لا الدنيا هذا القول الأول وأما القول الثاني فيقال ارجعوا إلى المكان الذي كان يوزع فيه النور قبل أن نطلع على الصراط أو قبل أن نذهب إلى الصراط يعني وزعوا لهذا المكان واسألوا لما استوحب منكم هذا النور ولكن هيهات هيهات لما يوعدون فهم لن يعودوا لا إلى هذا المكان ولا إلى هذا المكان ولكن كما قال ربنا جل وعلا ذو الجلال والإكرام إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فمش بس هيوعة النار ده في الضرك الأسفل نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم من الزلل ونعوذ بالله من النفاق وما قرب إليه من قول أو عمل تجري من تحكم الأنهار في جنات النعيم اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب يعني بقى الكلام واضح يا جماعة إليهات التي بعدها يعني إلا ليس فيها برضو كثير كلام يذكر مجرد القراءة إن شاء الله يعني ان شاء الله تكفي إن شاء الله كلام هنا طيب جدا ثم من تقضوا إلى قول ربنا جل وعلا للذين أحسن الحسن وزيادة للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسن الحسن لمن يحتنون في الدنيا يا من تحصل الى من يسيئ اليك يا من تحصل الى والديك يا من تحصل الى زوجتك يا من تحصل الى اخوتك يا من تحصل الى عباد الله من جيران لك في البيت او العمل يا من تحصلين لأبويك يا من تحصلين التبعل لزوجك يا من تحسنين التودد لأولادك يا من أحسنتم في الدنيا لكم الحسن عند الله جل وعلا قال رسول الله صب網 Patient إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى ذبح الحيوانات حتى هذه العبادة والشعيرة العظيمة التي أحلها لنا رب الأرض والثموات من هذه الطيور والحيوانات التي هي حل لنا ولكن مع ذلك أمرنا بالإحسان إليها بل إن الله غفر لرجل سقى أو يعني أزال غصم شوك كان في طريق المسلمين فشكر الله له وأدخله الجنة بل إن الله سبحانه شكر لبغي من بغايا بني إسرائيل كانت تشرب وكانت قد يعني عطشت وبلغ العطش منها مبلغا عظيما ثم لما طرجت من البئر وجدت هذا الكلب يلهث من السرى يلهث من شدة العطش فإذا بها تنزل إلى هذا البئر وتحمل لا تجد شيء تحمل في الماء إلا أن تحمله في خفها في النعل بتاعها عزكم الله ثم كيف تتفرج هي من البئر انظر يعني الموضوع يا جماعة مش سهل والكلام ده لما بديجي نحمله أو نجي نتكلم فيه الإخوات يقولك إحنا سمعناك تير والإخوة يقولك إحنا سمعناك تير يا جماعة المغفرة مش سهلة والرحمة مش سهلة دي واحدة عرضت نفسها للموت المحقق تعرفين إزاي دي بدأ يتمل الخف بتاعها وبعدين تيجي تشيل الخف بتاعها في فيها يعني شايلة شايلة المعل بتاعها أعزكم الله اللي فيه المياه ده شايلة بايه مسكر سننها وطلع من البئر بأديها ورجليها ممكن تتزحلق ممكن تقع ممكن تعمل الكلام ده كله بل وإنه الإنسان أعزكم الله يشيل حزاقه في بقه علشان مين يعني لو انت مكانه أو انت مكانها كنت هتقولي ايه ده كلب أنا هشيل جزمتي في بقه عشان كلب ده فضلا عن الخطر اللي جوه البير ده فضلا عن انها تطلع وتتحمل المشقة دي فعشان كده قدر الله سبحانه وتعالى شكر لها يا جماعة فالموضوع ده موضوع يعني موضوع يستحق التدبر ويستحق الوقفة معه نقف معه يعني وقفة لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العمل وان ينفعنا بالاحتساب بعبادة الاحتساب انك تحسن وتحتسب النية أنك ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه بذلت كل ما بيسعها بل وبذلت أكثر مما تستطيع وأكثر مما يستطيعه غيرها فاستحقت رحمة ربها بها واستحقت أن تدخل الجنة بعد ذلك بهذه الرحمة قال, الله جل وع... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحماء يرحمهم من في السماء الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقيل في كما جاء في بعض الآثار أو بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقول حق عذابي أو أعذب في الآثرة الذين يعذبون الناس في الدنيا اللي بيعذبوا الناس في الدنيا ما يستعجلوش إن موعدهم يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم فلا يستعجلون فإن لهم موعدا لن يخلفوه إن لهم موعدا لن يخلفوه طيب يعني الآية ال جميلة جدا من الآيات من سورة يونس للذين أحسن الحسنة الحسنة هي ليه إيه؟ الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فنسى الله جل وعلا أن يرزقنا من خضه لا يرهق وجوههم قطر آه ولا زلة طيب ده بمفهوم المخالفة يا جماعة بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة يبقى أصحاب المار سيرهق وجوههم خطر وزلة زي مكان بيتكبر على عباد الله في الدنيا يذل يوم القيامة زي مكان بيفخر بنضارة وجهه في الدنيا يذل وترى يعني وجهه عليه القطر عليه العرق وعليه آثار التعب وآثار الفزع وآثار الهلع وآثار الخوف الشديد والرعب الشديد كما كان يحيا في الدنيا آمنا في أو يعني خلف منصبه وخلف تجارته وخلف جاهه وخلف نتبه وخلف حسبه وخلف جنوده وخلف أتباعه وخلف مخديه كما كان هكذا وكما كان هذا حاله في الدنيا فإنه في القيامة في أهوال عظيمة وكربات خطيرة يظهر آثارها عليه والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة يا من تتكبرون على عباد الله ابدأ كذا شفت أخوك شايف نفسه شوية أختك شايف نفسه شوية صاحبتك شايفة نفسها شوية ابدأ قوله كده خاف على نفسك اه ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلمك انت جزائي السيئة سيئة مثلها يعني الحسر بعثر امثالها لان ربنا كريم ولان ربنا عادل سبحانه وتعالى في السيئة بسيئة مثلها فقط مش اكثر ما لهم من الله من عاصم كان في الدنيا ممكن يعصمهم حاجات كتير عن ربنا في الدنيا يا جماعة كان ممكن حاجات كتير يستثروا بها من الخلق ومن العباد ويتسلط بها على ارقاب العباد اما يوم القيامة فما لهم من الله من عاصل كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة اولئك اصحاب النار اصحاب النار هم فيها قالدون كانما اغشيت وجوههم قطع من الليل وجوههم تسود كما بيض في الدنيا وكان وشه يقول لك وشه ممور هو ولا ممور ولا حاجة هو خلقته كذا انه بس سروطه بيضاء ييجي يوم القيامة ووشه اسود زي ما قلنا كده في اهل العراف انه في, في قصة العراف انه اصحاب النار لما بينادوا على اصحاب الجنة اصحاب النار لما بيشوفوا اقاربهم من اصحاب الجنة ومن اهل الجنة بيعرفونهم اه التنين ازددوا وتامة وازددوا حناوة وفلانا اللي كان شكل مناخرها مش عاجبها وفلانا اللي كان ودنها طويلة شوية وفلانا اللي كان شعرها صير شوية وفلانا اللي كان عنيها دياء شوية وفلانا اللي كان كذا واللي كان كذا تزداد وسامة على الوسامة وجمال على الجمال وتزداد حسن على الحسن وكذلك الرجال فإذا بأهل الجنة يعني أهل النار يعرفون أقاربهم من أهل الجنة آه هو بابن عمي آه شكله متغير شوية وشكله محلو شويتين ثلاثة بس بابن عمي لكن أهل الجنة لما يبصوا الأفحاد النار وجوههم مسودة فلا يعرفونهم ما يعرفهمش ما يعرفش دول مين فيبدأوا يفكروهم أنا ابن خالتك أنا ابن عمتك أنا أخوك أنت مش فاكرني مش فاكرك إيه اللي عمل فيك كده شفت عنادك وصلك لإيه شفت إيه اللي اتصالتك وصلك شفت بعدك عن طريق ربنا وصلك لإيه شفت لبسك المتبرج وصلك لإيه شفت الغيبة والنميمة عملت فيك إيه شفتي المعاصف تحرق ازاي شفتي هكذا هكذا اه انا بديكم كلام يا جماعة ده يتقال على طول يعني في الجولة في الكلام تقول الكلام دا انا ببدي كتير وباستطرد كتير في الكلمات اللي ازاي دي علشان انت تختار منها وانت تختار منها الكلام اللي ينفع لصاحبتك فلانة ولا اخوك فلان والاختك فلانة وللكلام دا الكلام اللي ينفع مع دا غير اللي ينفع مع ده غير مين ينفع مع ده والدخله اللي تنفع مع ده غير الدخله اللي تنفع مع دي لكن اه القطر الغبار والسواد من الحزن وضيق يسد تسد الوجوه وتنكسر النفوس بعد عزها في الدنيا زوق ذق سبحان الله آه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك الآية صفحة 40 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير الزفير احنا عارفينه اللي هو اخراج الأنفاس بس إبقى كده يعني انتخرج النفس وبتزوم ويعني دليل على الاعتراف المدرس بيشرح حاجة مش عارف ايه فتا فلان تفاين حاجة مش تاهم كذا الولد امه بتشرع له حاجة ولا ابوه بيقول له حاجة هم عارفين هم دي الزفير ده اخراج الانفاس بدفع وشدة بسبب ضغطه في التنفس وبسبب ضيء وسبب كده هو ده الزفير والشهيط عاكسه انك تاخد هوا لجوه يعني الشهيط انك تاخد هوا لجوه الزفير تطلع هوا لبرا الكلام ده إنت يا جماعة بعد ميئس أهل المار من رحمة الرحيم الرحمن ومن شفاعة السيد العدنان ومن شفاعة المؤمنين ومن شفاعة الملائكة من الشافعين بعد يأسهم من كل الشفاعات ويأسهم من الموت ويعلمون أنهم في عذاب مقيم فيبدأون بالشهيق والزفير يبدأوا بقى شهيق وزفير خلاص ولا حول ولا قوه الا بالله ندخل سريعا على ايه الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب الله أكبر. جنات عدن للسائلين خلقها الله بيديه يدخلونها ومن صلح من ابائه ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تقلق الدنيا بسبب دعوة الى الله ممكن الداعية يبعد عن بيته شوية بعض بنات الدعاء بنت من بنات احد الدعاء اللي انتم عارفينهم المشهورين ربنا يحفظهم ومبارك فيهم بتقول له يا ابي يا ريتك ما كنت داعية انا مستعد معك شوية مش لقياك هكذا ربنا يفرق بينه وبين اولاده او بينه وبين زوجه بسبب كثرة المشاغل وبسبب كثرة يعني الانشغلات في الدعوة وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى فكأنه يوم القيامة لا تقلق سنجمع بينك وبين أولادك سنجمع بينك وبين زوجك سنجمع بينك وبين آبائك من الصالحين وأزوادك من الصالحات وزرياتكم من الصالحين لا تقلقوا إذا كان البيت قد تمزق شمله في الدنيا في الله ولله أعلم مدرسا من المدرسين تافر من مصر إلى بعض الدول العربية منذ سنوات طويلة ولا يعود إليها إلا نظرا يسيرا بسبب يعني مشاكل أمنية وكذا فسبحان الله وأمه أعرفها وقال جل وعلا أن يبارك فيها وفي عمرها يعني امرأة جاوزة الثمانين من عمرها وما زالت تجاهد يعني في حفظ القرآن وما زالت تجاهد في الصلاة وما زالت تجاهد في الصلة الرحم مع أنه يعني خلاص يعني أصيبت أمرات كثيرة ولا تستطيع أن تتحرك إلا بصعوبة بالغة ومع ذلك تحافظ على موضوع الصلة الأرحام فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منها أحسن الذي تعمل إنه ليذلك ولا ابنها هذا سافر من المستنوى طويلة ولا يأتي إلا نظرا يسيرا إلا نظرا يسيرا بسبب الطديق الأمن والكلام ده فأقول لهم أبشروا أبشروا بجمع الشمل في الجنة ويا كل بيت مسلم تفرق شمله في الدنيا بسبب الدين أبشر فسوف يجمع الله هذا الشمل في جنات العدن في جنات النعيم في مقعد صدقا عند مليك مقتدر سيجمع الله هذا الشمل من الأزواج والبنات والأولاد والآباء والأمهات سيجمع شملكم أيها الإخوة والأخوات في حلب وفي غيرها من بلدان المسلمين لا تقنطوا من روح الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى منجد لكم وعده لا محالة وأن هذا الدين غالب وأن هذا الدين عزيز وأن الله سينصركم وأن الله سينصركم وينصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل فصبرا فصبرا جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم فاوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن فهي سيجاد لحسن القدوم عليه ويمنى الوقوف بين يديه ف يعني سبحان الله نسأل الله جل على أن يجمع جمعنا في هذا في الجنة وأن يجعل محدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسأله جل على أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى إنه ولي مولاه يعني خلاص حتى ندرك الصلاة نقف عند هذا المقطع بإذن الله عند صفحة رقم 41 كده يتبقى معنا بإذن الله حوالي 10 صفحات شبابه عشر صفحات تقريبا تتوقع لنا في هذا الكتاب الطيب المبارك فنرجو برضو نحن نبقى محضرين علشان الآيات دي نمر عليها مرورا سريعا بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا ثم بعد ذلك نبدأ في استكمال الجولات وفي المراجعات بإذن الله واختبار اول وربما اختبار ثاني تمهيدي يعني قبل الاستبار الأخير في أواخر شهر ذي الحجة فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ويعلمنا جزاك الله خيرا يا استاذنا لا تنسروا فائده عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته